حميني يطلب الراحة ويخشى من شقاة العين ويخشى قلبي المطعون يموت مالك الراحة مضيت كني الحالي راحت من حياتي سنين معهم شوفتنا الغربة جواد غادر الشاها موتك روبتوسف نايتو نايتو نايتو نايتو نايتو, نايتو حتى حتى ووقت الراحة من يا فتا عمرك هو اللي غاب نباحة أعيش بهم ما حسرا بأ وضيق بالفضى تدعين نعيش كني بعالم شهد فيه ذباحة ألا وين السعادة وين روحي فاقد غاليننا في ديرتي وحدي وخلي قلبي هناحة أنا الشاكي أنا الباكي أنا اللي مات بالحين أنا اللي عز وتعبه وهرج البعد وصاحه وهرج البعد وصاحه نفيت الشعر يافس عليك قبل ما أنتيه الحيل داته عظيذا لجفاه الكلب الراحة جفاه الكلب الراحة الكل جفاها لكل بها الراحة